الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في قصة أخرى من قصص القرآن العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 التي تبين أن الله اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض فاصطفى آدم عليه السلام وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم تاب عليه لما أذنب وعلمه كيف يتوب وأهبطه إلى الأرض بعدما أعد السكن للساكن. واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض اصطفى آدم ونوحا اصطفاه حين عبدت الأوثان ووفقه للصبر والاحتمال والشكر والدعوة إليه في جميع الأوقات سرا وجهرا وليلا ونهارا وكذلك أغرق أهل الأرض جميعا بدعوته لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا استجاب الله دعاءه وأهلك أهل الأرض كلهم الطوفان إلا المؤمنين الذين معه وجعل الله ذرية نوح هم الباقين فهو أبو البشرية الثاني ولا يوجد واحد الآن على ظهر الأرض إلا وهو من ذرية نوح عليه السلام والذين كانوا مع نوح لم تكن لهم ذرية باقية فلم يبقى بعد نوح كل الذين بعد نوح بالأرض من ذرية نوح لان الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين وكذلك فان الله جعل له ثناء يذكر به في جميع الاحيان والازمان ان الله صفى ادم ونوحا وال ابراهيم ال ابراهيم هو ابراهيم نفسه في اللغه العربيه يجوز ان تقول ال فلان والمقصود فلان نفسه اللهم صل على ال أبي اوفا والمقصود ابو اوفا نفسه اذن وقال ابراهيم يعني ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته وبذل, وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان عليه الصلاه والسلام بذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ابراهيم الخليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماماً وأمة وأسوة يقتدى به في الخير وجعل في ذريته نبوه الكتاب فلا يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد خصهم الله بأنواع الفضائل مع ما كانوا به من عليه من الاصطفاء وعلى رأسهم سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي جمع الله فيه من الكمال ما تفرق في غيره ففاق الأولين والآخرين وكان سيد الأنبياء والمرسلين وهو من ولد إبراهيم وقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ال عمران المراد به عمران من هو عمران؟ إنه والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا عمران جد عيسى عمران جد عيسى أبو أمه هو أبو مريم هذه البيوت التي ذكرها الله في كتابه من صفوة الخلق فيها صلاح متسلف وتوفيق في الزرية ولهذا قال زرية بعضها من بعض والله سميع عليم وهو الذي يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق فيخذله ويرديه الله أعلم حيث يجعل رسالته لقد اختارهم الله لما علم من أحوالهم التي تؤهلهم للاصطفاء، وأخبرنا بأخبار لهم لنقتدي بهم فيها ونحن لا نزال نأخذ من تلك الصفات الجميلة والمزايا الجليلة والأخبار العظات والعبر والاقتداء إنه تنويهم بشرفهم فما أعظم جود الرب عز وجل وكرمه وما أكثر الشرف الذي منحهم إياه وخلد ذكرهم أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة وكفى بهم فضله ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لوالدة عيسى وهي مريم وكيف لطف الله بها في تنشئتها وترضيتها من أول أمرها إن صلاح مريم كان من صلاح أمها وصلاح أبيها ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية بشهادة القوم من هي أمها إنها امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نذرت نذرت امرأة عمران وكانت لا تحمل ان, ان, إن رزقها الله ولدا دعت أن يهبها ولدا ونذرت إن رزقها الولد أنه سيكون خالصا لوجه الله محررا لخدمته وخدمة بيته إني نذرت لك ما في بطني محررا كان من العبادات عندهم أن ينذر الولد لخدمة بيت المقدس يقوم على المسجد يخدم أهله ويخدم المسجد وقف على المسجد فهذه المرأة الصالحه نذرت إن رزقها الله ولدا أنه خالص محرر وأنه نذر لذلك المسجد العظيم بيت المقدس إنك أنت السميع العليم السميع لدعائي العليم بنيته وهكذا سألت ربها أن يتقبل عملها وأنه يعلم قصدها وهذا كان في البطن قبل أن تضع فطلبت الولد ليشتغل بطاعة الله لا ليحصل لها ما يطمع الناس أن يحصل لهم بأولادهم من الاستئناس والمعونة ونحو ذلك قال العلماء وهكذا ينبغي لكل من طلب ولدا أن يطلبه على هذا الوجه لطاعة الله يعني أن تكون النية في الولد ابتغوا ما كتب الله لكم يعني إذا وطئ الزوجة أن ينوي بالولد أن يكون عالما مجاهدا ينفع الدين ينفع الأمة عابدا زاهدا اماما نيته في الولد أن يكون هذا الولد صالحا أن يكون هذا الولد مجاهدا يريده لخدمة الدين كما أراد سليمان عليه السلام فاته الاستثناء بالمشيئة فلم يتم له الأمر وإلا لكان شيئا آخر قال سليمان عليه السلام لا الليله الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يعني ما هي نية سليمان في وطء الزوجات او الإماء؟ تسعين امرأة وكان في عهده يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع. يجوز هو أصلاً النبي والنبي له له ما شاء الله أن يؤتيه فكان من سليمان له نساء كثيرات وكما أن لنبينا صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات ولكن نساء سليمان أكثر فإن الله اتاه ملكا عظيما وكان عنده زوجات الكثيرات فهو قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله إذن لم تكن نيته أن يأتي بولد يستعين به إذا كذر لم تكن نيته أن يرزق بولد يستمتع به ويلعب معه لم تكن نيته يأتي بولد ينفق عليه إذا كبر في السن ويعين على الرزق لكن كانت نيته في الأولاد أن يأتي بمجاهدين هو هذا من النية من يوم أن وطئ الزوجات نيته هذه. فينبغي أن تكون نيه الواحد فينا إذا وطئ زوجته أن يرزق بولد لله ما في بطني محررة لله للزين وجاهد عالم إمام قدوة عابد لا لأطوفن لا الليلة على تسعين امراه كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله نسي فطاف عليهن جميعا فلم يحمل, منهن فلم يحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل نصف مخلوق بس ويم الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويم يعني وايم نو جمع يمين ولله يمين ويم الله ويم الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون رواه البخاري لم تكن امراه عمران تعلم ما في بطنها هل هو ذكر ام انثى فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وفي قراءة والله أعلم بما وضعت كانت تتمنى ذكرا ليكون أقدر على الخدمة والوقف على المسجد وأعظم موقعا ففي كلامها نوع من الاعتذار إلى الله تعتذر إلى ربها انها كانت تتمنى ذكرا لكن لكن قدر الله أنثى وليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالانثى في القوة ولا في الجلد في العبادة ولا في خدمة في المسجد وليس الذكر كالأنثى أتت بمولود أنثى وكانت تتمنى ذكرا لأن الذكر في العبادة والخدمة في بيوت الله أفضل من عدة جهات أولا أن الذكر أقوى على الخدمة ثانيا أنه يصح أن يستمر على الخدمة في مكان العبادة بخلاف الأنثى لما يعتريها من الحيض فلو ارادت ان تخدم في المسجد اذا حاضت تخرج ثالثا الذكر لا يلحقه عيب في الخدمه والاختلاط بالناس عندما يخدم المصلين والعاكفين والركع السجود اما الانثى فانها ليست بأهل للمخالطه وتباشر الخدمه بنفسها مع الرجال فما جاءت على النحو الذي كانت تتمناه ورابعا أن الذكر الله لا تلحقه التهمة في مخالطة الناس وخدمتهم بخلاف الأنثى كما اشار إلى هذه الوجوه علام القاسم رحمه الله في تفسيره إذن كانت تتمنى ذكرا لهذه الأسباب يكون وقفا على المسجد والخدمة لبيت الله عز وجل لكن الله شاء لها أنثى ولكن هذه الأنثى جعلها الله خيرا من كثير بل من أكثر الرجال في العالم وهي مريم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لم تتسخط امراه عمران على الأنثى لكن كانت تتمنى أن تكون ذكرا للأسباب المتقدمة لأنها نذرت نية صالحة فتتمنى كانت تتمنى أن يتحقق نذرها على الوجه الأوفى لكن بصلاح نية هذه المرأة الله جعل لها بنتا أفضل من أكثر الرجال في العالم وسمتها في يوم الولادة فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وقد ثبت في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليل ولد سميته باسم أبي إبراهيم رواه البخاري وفي البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله وفي البخاري ايضا عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك باب القاسم لا نكنيك ابا القاسم ولا كرامه كيف نجعل لك كنيه مثل كنيه الرسول عليه الصلاه والسلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن إذن في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى عبد الله وقال للصحابة سمي ابنك عبد الرحمن وأحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن فالتسمية بهما سنة والتسمية بهما أكثر اجرا من التسمية بغيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله قال سمي ابنك عبد الرحمن وسمى ذاك الولد عبد الله وقال أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لان التعبير عن العبوديه لهذين الاسمين أفضل الاسماء افضل اسماء الله عز وجل الله لفظ الجلاله وقال كثير من العلماء انه هو الاسم الاعظم الله يليه في الافضليه الرحمن إذا احب الاسماء احب اسماء الله إلى الله الله واحب اسماء الله اليه بعد اسم الله هو الرحمن ولذلك كان التعبيد بهما أفضل من التعبيد بغيرهما هل يمكن انسان يسمي بعبد الرحيم وعبد السميع وعبد العليم لكن عبد الله وعبد الرحمن أفضل وقد يقول قائل إن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه وهذا ظاهره أن التثمية تكون في اليوم السابع فالجواب كلاهما سنة تثميته في اليوم الأول سنة وفي اليوم السابع سنة وفي غيرهما لا باس به غير أن بعضهم قال بدل يسمى يدمى وقال بعضهم تلطيخ رأس الولد بالدم وهذا غلط ولا وليس من الشرع في شيء إنما هي ذبح العقيقه يوم السابع تذبح عقيقته وكذلك فإن مريم عوذت بالله من الشيطان الرجيم من قبل أمها فقالت امرأة عمران لما ولدتها وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فعوذتها بالله وعوذت ذريتها بالله فنظرت امرأة عمران بعيدة ولم يكن دعاؤها لابنتها فقط وإنما دعاؤها أيضا لذرية ابنتها وإني اعيذها بك وذريتها وبفضلي رب العالمين ثم بخلوص نية هذه المرأة انقذ الله مريم وولدها من ذريتها وهو ذريتها عيسى من الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فجاء إبليس ليطعن على العادة في خاصرة المولود فطعن في الحجاب ولم يضر ذلك مريم ولا ولدها عيسى لما ولد لم يستطع الشيطان أن يصل بطعنة بطعن أصبعه إليهما طعن في الحجاب في المشيمة وما استطاع أن يصل إلى مريم عندما ولدت ولا إلى عيسى عندما ولد فتقبلها ربها بقبول حسن حسن في بدنها وخلقها فجعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا وخلقها وجعلها من الصالحين وقرنها بالصالحين تتعلم منهم العلم والخير والدين وقال فتقبلها وليس فقبلها لان التقبل ابلغ من القبول لان التقبل هو قبول مع رضا واثابه تقبل قبول مع رضا واثابه ولهذا تقبلها وكفلها زكريا جعله كافلا لها وقدر لها زكريا ليكفلها لكي تقتبس من علمه علما جما ومن عمله عملا صالحا وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها لما ورد في حديث مسلم في قصة المعراج فإذا بيحيا, فإذا بيحيا وعيسى وهما ابناء الخالة فإذا بيحيا وعيسى وهما ابناء الخالة إذا عيسى ابن خالة يحيى ويحيى ابن خاله عيسى معنى ذلك أن أم يحيى وأم عيسى أختان إذا مريم وأم يحيى أختان زكريا زوج أم يحيى يكون زوج أخت مريم زكريا زوج أخت مريم أخت مريم اكبر من مريم فهي التي ضمت مريم إليها عند زوجها زكريا النبي لتتربى في كنفه وتنشا في بيته ولذلك اكتسبت من اخلاق النبوة فان زكريا كان نبيا عليه السلام وهكذا نشأت تلك المرأة العظيمة مريم عليها السلام في كنف زكريا عليه السلام وكانت تلك الكافلة لها وإذا قلنا إنها خالة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم كانت مريم يتيمة نشأت يتيمة قيل إنه أصابت بني إسرائيل قحط، ولذلك اضطرت مريم أن تكون عند زكريا ضمها إليه لينفق عليها ولا منافاة بين القولين كما قال ابن كثير رحمه الله فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء تفرغت للعباده العبادة وانقطعت ولزمت المصلى كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان مخصص في البيت دائما تصلي فيه ويسن للإنسان أن يكون له في بيته مكان مخصص للصلاه مطيب نظيف بعيد عن الأصوات المزعجة والاشياء المشغلة يصلي فيه سنن رواتب نوافل قيام ليل الى اخره محراب مريم كان في بيتها في البيت الذي هي فيه نشات في العبادة المحراب الغرفة والموضع العالي في البيت ويطلق على مقدم المجالس المجلس محراب صدر المجلس محراب وهو كذلك في المساجد ومحاريب بني إسرائيل هي مساجدهم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ما هو الرزق؟ كرامة لمريم ما هي الكرامة؟ قال العلماء والمفسرون فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء الفاكهة التي لا توجد إلا أيام الصيف كانت توجد عند مريم في الشتاء وين؟ في المحراب هي امرأة في بيتها ما تخرج لا تشتري ولا تبيع ولا تزرع فيأتيها الله تعالى بالرزق في محرابها مكان الصلاة هذه كرامات الأولياء وليس أي, أي طعام طعام نفيس بل لا يوجد عند غيرها أي فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف ولذلك كلما دخل عليها زكريا المحرامة وجد عندها رزقا وكرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة كرامة الولي دون معجزة النبي معجزة النبي مقرونه بالتحدي كرامة الولي ليست, ليست مقرونه بالتحدي معجزة النبي لكي يصدقه قومه فهي ظاهرة جلية كرامة الولي ممكن تكون خفية لا يطلع عليها أحد وممكن تنشر وتعتبر من فضائله لا يتحدث عنها هذا الشرط وإلا ما كان وليا الذي يفاخر بكرامته ويقول عندي كذا وصار لي كذا كرامات الأولياء ثابته عند أهل السنة والجماعة كرامة الولي ومعجزة النبي يشتركان في قضية خرق العادة لكن المعجزة أعظم أعلى أشمل خرق العادة للولي اكرام من الله له ممكن يكون لبعض شياطين الإنس خوارق يمشي على الماء يطير في الهواء ممكن لكن هذه فتنة وليست كرامة فتنة إنما نمل لهم ليزدادوا اثما ألم يأثك نبأ ذلك الصحابي الجليل وهو خبيد ابن عدي الأنصاري الذي أسر وجعل بمكة فكان الله يرزقه في مكة مما رزقه قطفا من عنب وهو موثق بالحديد وليس في مكة ثمر رأت المرأة المشركة في بيتها كان مسجونا خبيب مسجونا رأت في يده قطفا من عنب وما في مكة ثمر قطف عنب خبيب وتلك الفاكهة لمريم تجدها في المحراب قال يا مريم وأن لك هذا من أين قالت هو من عند الله وهذا دليل على تعظيمها لربها يرزق من يشاء بغير حساب من غير حسبان من العبد ولا كسب هذه الكرامة العظيمة لما رأى زكريا ذلك توجه إلى الله بالدعاء كما سيأتي بمشيئة الله تعالى ال القصة هذه فيها فوائد كثيرة منها أن صلاح الأبناء قد يكون من صلاح الآباء والأمهات وأهمية إخلاص النية عند طلب الولد ووطء الزوجة وأهمية دعاء الأم لمن في بطنها قبل الولادة وأهمية تعويذ الولد من الشيطان الرجيم وتمني الخير والصلاح للذريه من بعد الولد ولد الولد ولد ولد الولد وهكذا وليس أن يكون الدعاء مختصرا على الولد وأن الله قد يفضل امراه واحدة على كثير من الرجال كمل من الرجال كثير لكن من النساء كملت نسوة منهن فاطمة وخديجة وآسيا ومريم عليه السلام ومنها تسمية المولود يوم الولادة ومنها فضل خدمة بيوت الله تعالى وأن عباد عظيمة والتفرغ لخدمة بيوت الله والمساجد محتسبا للأجر في ذلك وأن إعداد بيوت الله تنظيفا وتطهيرا وتطييبا هو من العبادات العبادات التي يحبها الله ومنها عرفنا بعض ما يتعلق بآداب المولود ونضيف إلى ذلك تحنيك الولد والدعاء له لحديث أبي موسى رضي الله عنه ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة وجعله بالبركة ودفعه إليه رواه البخاري ومسلم وضع شيء حلو في فم الطفل في أول ولادته كتمر أو عسل هذا هو التحنيك تلين ثمرة تلينها باصبعيك وتمر بها على حنك الولد من الأعلى والأسفل ثم تسميه في اليوم الأول أو في السابع ويجوز في أي يوم آخر ثم العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة ويجوز أن يكون عن الذكر شاة واحدة لحديث عائشة قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وفي الحديث الآخر عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وكذلك حلق شعر المولود الذكر لقوله عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما عنه الأذى حديث صحيح وفي رواية أخرى كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه حديث صحيح قال بعض العلماء إن الحلاقة خاصة بالذكر لأن الحديث كل غلام وليس الجارية يحلق رأسه مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى يعني بحلاقة شعر الرأس وقال بعضهم إنه يشمل إنه يشمل من؟ الإناث ايضا قالوا هذا الغلام الاستغلاء ايضا العقيقه للإناث وأيضا التسمية وهذا حسب المصلحة حسب المصلحة إن رأى مصلحة في حلاقة شعر الانثى حلقها وإلا كان ذلك خاصا بالذكر إذا قال عدد من أهل العلم إن الحلاقه خاصة بالذكر ومن فوائد العقيقة أنها قربان إلى الله تعالى وتفكر هذا المولود وأسرى الشيطان عن له وتخفف من كيده وأذاه بالمولود وأنها فدية للمولود كما فدى الله إسماعيل بالكبش وايضا فيها اجتماع الأقارب والاصدقاء ونفع الجيران وانهار الدم شكرا لله على هذا المولود وعلى حياته وكذلك الختان من سنن الفطره يتعلق بالصبي وهو مكرمة في حق الاناث ومؤكد في حق الذكور وذكر العلماء في سنن المولود الأذان في الأذن اليمنى لكي يكون أول ما يفتح عليه سمعه في هذه الدنيا كلمة التوحيد ومن السنن المهجورة كما قلنا ذهن رأس الولد بالزعفران بعد حلاقة رأسه والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة ولا يشترط أن يوزن الشعر المحلوق فإذا صعبه يكفي أن تقدر بقيمه الورق النقدي ويتصدق بالمبلغ وإذا كان فقيرا فيجوز أن يؤجل العقيقة ولو أجلها لسنوات ويجوز للإنسان أن يذبح العقيقة عن نفسه إذا لم يذبحها عنه أبوه لجهل أو ضيق ذات اليد وكذلك فان حسن تربيه المولود هي المهمه الاصعب بعد كل هذه السنن التي يقوم بها الاب او من ينوب عنه واخيرا فإن هذه الايات قد مر فيها قول الله تعالى وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى فلعنة الله على الذين يقولون بمساواه الذكور مع الاناث لأنهم مكذبون بقول الله وليس الذكر كالولفة ونسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين لأنهم من جنود إبليس ومن أهل الباطل المكذبين بالشرع المعاندين للدين الذين يضادون الله في حكمه فإن الله قال وليس الذكر كالولفة فكيف تجوز المساواة بين الجنسين؟ والله فاوت بينهما. أليس دية الذكر ضعف دية الأنثى؟ أليس نصيب الذكر في الميراث ضعف نصيب الأنثى؟ أليس عقيقه الذكر ضعف عقيقه الأنثى؟ أليس هناك أحكام كثيرة متعلقة بالذكر تختلف عن الأنثى؟ فكيف يريدون المساواة بين الجنسين؟ ويقولون إن ديننا ظلم المرأة لأنه لم, يسوي لم يسويها مع الرجل الذكر وهضمها حقها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي يعلم تركيبة الإناث وتركيبه الذكور وما يصلح لكل من الجنسين فتاكيدا لهذا الكلام تعالوا نستعرض بعض ما ورد من الفروق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه بين الذكور والإناث في مساله في الطهارة يغسل أثر بول الصبي التي لم تأكل الطعام بينما ينضح أثر بول الصبي الذي لم يأكل الطعام النضح أسهل من الغسل ثانيا الختان في حق النساء مكرمة وفي حق الرجال مؤكد واجب ثالثا لا تحلق المرأة شعر رأسها لحاجتها إلى التجمل والتزين لا يجوز للمراه أن تحلق رأسها إلا لضرورة بينما الرجل يحلق رأسه في الحج والعمرة لا يجوز للمرأة أن تمس طيبا عند الخروج بين الرجال بينما الرجل يتعطر المرأة تضع الحناء وتنقش بينما الرجل لا يجوز له ذلك فهو من التشبه بالنساء لباس المرأة يراعى فيه الستر والبعد عن التشبه بالرجال ويجوز لهن الذهب بينما الرجل لا يجوز له الذهب ولا الحرير بخلاف المرأة ولا يجوز أن يلبس لبسة المرأة في الصلاة المرأة لها عورة تختلف عن عورات الرجال فكلها عورة في الصلاة الا الوجه واليدين أما الرجل فعورته ما بين السر والركبة وعليه ستر المنكبين المرأة لا تؤذن الرجل يؤذن الرجل يجهر بالقراءة عند وجود النساء المرأة لا تجهر بالقراءة عند وجود الرجال الأجانب إمامة المرأة تكون وسطهن إمام الرجال او النساء يكون أمامهن صفوف النساء خلف صفوف الرجال في صلاة الجماعة المرأة كلها عورة إذا خرجت إلى الشارع الرجل عورته ما بين السرة والركبة الرجل يجب عليه صلاة الجمعة المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة يجوز لها حضور الجمعة لكن لا تنعقد بها الجمعة فإذا كنا الجمعة تنعقد برجلين الجمعة تنعقد برجلين لو حضر رجل وامرأة يصليان جمعة رجل وامرأتان يصليان جمعة لا لا بد من رجلين على قول او ثلاثة رجال على القول الآخر أما حديث الأربعين فهو ضعيف وكذلك فإن المرأة عند الموت تكفن بخمسة سياب مبالغة في الستر الرجل يكفن في ثلاثة وكل هذا من باب الاستحباب الرجل يحمل الجنازة ويتبع الجنازة وينزلها في قبرها المرأة لا تحمل الجنازة ولا تشيع الجنازة لضعفها وقلة صبرها بالنسبة للرجال في تركيب الجنازة جنازة الرجل تقدم على جنازة المرأة حتى في موقف الإيمان في صلاة الجنازة يقف على رأس الرجل ووسط المراه حتى هذه في اختلاف ثم يقولون مساواه بين الجنسين لعنه الله عليهم في الزكاه المراه ممكن تدفع زكاه زوجها زكاه مالها للزوج الفقير لسداد دين عليه مثلا لكن الرجل ما يجوز أن يدفع زكاته لزوجته لأنه مكلف بالنفقة عليها الرجل مكلف بالنفقة عن مرأة المرأة غير مكلفة بالنفق على الزوج ولو كانت غنية الرجل يصوم النافلة متى شاء المرأة لا تصوم نافلة وهي متزوجة إلا بإذن الزوج الرجل يخرج من بيته متى شاء المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها الرجل يحج وحده المرأة لا بد لها من محرم في الحج فلعنه الله على الظالمين لا تذهب لحج النافلة إلا بإذن الزوج حج الفريضة إذا وجدت محرما خرجت ولو بغير إذن الزوج إذا منع المرأة تلبس المخيط في الاحرام، الرجل لا يلبس المخيط في الإحرام المرأة لا ترفع صوتها في التلفية بحضرة الرجال الأجانب الرجل عليه طواف الوداع ولابد المرأة إذا حاضت ما عليها طواف وداع الرجل يرمل ويطبع ويكشف الكتف الأيمن في الطواف طواف القدوم ويجري بين العلمين الأخضرين في السعي يقطع الأبطح في الوادي شدا لكن المرأة ليس عليها ذلك ولا من السنة أنها تجري وليست من أهل الجلد في هذا لا يجب على المرأة الجهاد، يجب على الرجل الجهاد في حالات قد يكون فرض عين أو فرض كثاية. لا يجوز للمرأة أن تعقد النكاح بينما يعقده الرجل. لا يجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح بينما يكون الوكيل الرجل وكيلا في عقد النكاح. المرأة مقدمة على الرجل في حضانة الولد الصغير لان أدرى برعايته وأكثر حنانا وعصفاً منه حتى يستقل بنفسه في الولد شهادة المرأة غير شهادة الرجل شهادة مرأتين تعدل شهادة رجل لا يجوز مرأة أن تلي ولاية عامة كالقضاء والخلافة والإمارة وقيادة الجيش بينما الرجل يتولى ذلك فلعنه الله على الذين يقولون بالمساواة بين الجنسين دية المرأة نصف دية الرجل وكذلك فإنها لا تدخل في العاقلة ولا تحمل من دية الخطأ شيئا بخلاف العصب الذكور فإذا قتل واحد قتل خطأ دية على من على عاقلته هو من الذكور لا من النساء المرأة ترث نصف ما يرث الرجل الذكر وهو يتحمل من النفقة ما لا تتحمله هي المكلف زوجها بالإنفاق عليها وكذلك فإن من قوامة الرجل على المرأة المهر والنفقة بينما المرأة ما تدفع مهرا للزوج إلا في الهند وهي عادة قبيحة سيئة لا تملك المرأة الطلاق ولا تستطيع أن تطلق الزوج لكن الزوج يطلق المرأة لا تستطيع أن تقول لزوجها أنت عليك كظهر أبي ولا يجوز لها ذلك ولا للرجل، ولكن لا ينعقد ظهارها ولا عليها كفارة ظهار لكن عليها كفارة يمين لو قالت أنت علي مثل أبي وكذلك المرأة عليها عدة في الوفاة والرجل إذا ماتت الزوجة ما عليه عدة أربعة أشر عشر أيام فلعن الله على الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين هذه مؤامرات أعداء الإسلام التي يقومون بها في العصر الحاضر المنادى بالمساواة بين الجنسين ولو كان عندهم ذرة عقل لما نادوا بذلك وليس الذكر كالأنثى فائدة عظيمة في هذه السورة نرد بها على أدعياء التقدم والحضارة وأذناب الغرب اتبع كل ناعم والله تعالى اعلم